أَغِيرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِ وَلَا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 زي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم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 أفترى على الله كذبا أن به جنة بل لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن انْخَسَفَتْ بِهِمُ الْأَرْضُ وَأَخْرَجَتْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد وعملوا صالحا من بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ يَعْمَلُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَن أَمْرِنَا من مَا يشاء من فالك الجواب وقدون الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته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 Hold <laughs>